إ ن الله يفعل ما يريد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا و ا ل ا خ ر ة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر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 و ك ث موسوعه ل ي ا ل ع ن ا ب و ل ن ي ه ن ا للعلوم ه الاسلاميه ه هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ي ص ه ر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد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 يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريز وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد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 ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائلين و ا ل ركع السجود و أ ذ ن في الناس بالحجيات و ك ر ج ا ل و على كل ضميرياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله في أ ي ا م معلومات على ما رزقهم من بهيمة لنعام فكلوا منها و أ ط ع م و ا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق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 لله به غير مشركين به ومن يشرك بالله فكانما خ ر من السماء فتخطفه الطير أ و تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر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 ولكل امه ّ جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من ب ه ي م ة الانعام فالهكم اله واحد فله اسلم وبشر المخبتين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 ف أ م ل ي ت للكافرين ثم أ خ ذ ت ه م فكيف كان نكيد ف ك أ ي من ق ر ي ة نهلكناها وهي ظ ا ل م ة فهي ق ا و ي ة فهي خ ا و ي ه على عروشها وبيد معطله وقصر نشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها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 من قرية نمليت لها وهي ظالمة ثم وإلي المصير قل ر ي ة ن م يا ت ل ه وهي ظ ايها ل ل م ثم ة أخدتها و إ المصير يا قل ي أ الناس إ ن م ا أ ن ا لكم نذير مبين فالذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم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 ان ما تدعون من دونه هو الباطل و أ ن الله هو العلي الكبير أ ل م تر أ ن الله أ ن ز ل من السماء ماء فتصبح الارض م خ ض ر ة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 شركه ا ومن ا ل ن ا س إن ا ل ل ه س م ي ع ب ص ي ر يعلم ما ب ي ن أ ي د ي ه م و م ا خ ل ف ه م و إ ل ى ا ل ل ه ت م ا ع ي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 المسلمين من قبل وفي س الْمُسْلِمِينَ م م مِنْ ّ ا ك قَبْلُ و هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء اعلا